الحمد لله فاطل السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلاً لأجنحة مثنى وثلاث واربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للن من رحمة فلا منسك لها وما ينسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من صالح غير الله وانتككم السماء والأرض لا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُفْسَدُونَ وَاِنْ كَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَاِلَى الضَّالِّيْنَ تُجْعَلُ الْاُمُوْرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَنَا وَعْدًا مِنَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ لَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ لَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا لَهُمْ وَإِنَّ كُنْتُمْ إِلَّا مِنَ اللَّهِ غَرَّامُونَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ وَمِنْ أَصْحَابِ النَّارِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ سَزِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مُنْقَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُرُورُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَمْ مَنْ فإن الله يجل من يشاء ويهدي من يشاء فلا نفسك عليه حسرا لَن يَخْلُقَ تِيرًا سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَمْطَارِ بَعْدَ مَن فِيها تَكَالِيبُ النُّصُومِ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ العزة جميعاً إِنَّ إِلَى رَبِّكَ يُصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَنَا فَتَأْكُلُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُهٌ لَّنْ كَوَيَبُنَّ وَاللَّهُ بَتَاتًا فَمَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا وَمَا كَانَ مِنْهُمْ كفيه موافر لتجتغون من طقله ولعلكم تشكرون يونج الليل في المهار ويونج النهار في الليل وسفر الشمس والقبر كل يجري لأجل لهم الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون منك طعير إن تدعونهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا باستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس وما يكتوي الأحياء ولا الأهوات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمعين فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتَ الذين فكيف كَانَ لَنَا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 من الناس والدواب والأمعاب مختلف ألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده تجارة لن تبون ليوفيهم مجورهم ويزيبهم من فضل إنه وخور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يدين دَسِير ثُمَّ أَوْحَيْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَسْقَفْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَادِقٌ فِي الْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الفضل جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَعُلُقُمْ وَمِبَاسُطُ فِيهَا مِنْ حَرِيرٍ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْخَزَلَ <تصفيق> الذي أحلنا دارا قامت من سطر لا يمثنا فيها نصف ولا يمثنا فيها لعوب والذين كفروا لهم لا أردهم يقضى عليهم مِن نَّذِيرَاتٍ كَذَّبَتْ بِهِ كُلُّ تَكُونُ وَهُمْ يَضْرِبُونَ فِينا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا عَمَّا الْقَانِئَ ضُرٌّ الَّذِي كُنْتَ في الأرض فمن كفرف عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا نقطع ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا هو الذي دعلكم طلالك في الأرض فَلَن يَكُونَ كَثْرَةٌ عَلَيْكَ خُسْرٌ وَلَا يَذِيقُ الْكَافِرِينَ خُسْرٌ مَعِيَ دَورُبٌ إِلَّا مَا قُلْتَ وَلَا يَذِيقُ الْكَافِرِينَ خُسْرٌ إِلَّا قَسَاوَةٌ قُلْ نَرَاهُ شُرَكَاءَ من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل ذولا وَلَئِن زَانَتْ أَمْسَكَهُ مَنْ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمَ بِاللَّهِ يَهْدِي أَيْمَنَهُ لَهُمْ جَاءَ نَذِيرٌ يَقُولُ إِنَّ أَهْدَى مِنْ إِذَلِكَ لَمَّا بَاءَ هُمُ نَذِيرٌ لَّمَّا دَفَّعَ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَتَرِ السَّيْءِ وَلَا يَحِقُّ الْمَتَرُ السَّيْءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ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 شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوحرهم إلى أجل سمى فإذا جاء أجلهم